تِجَارَةُ اللَّاتِ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَخَافُونَ يَوْمًا ْ تَتَقََّبُ فِيهِقُلوبُ وَأَبَ صَض لِيَجَزِيَهُ الل أَحْسَنَ مَا عَنِلُ وَيَزيدَهُ مِن فَبلِ واللهَّهُ يَغزقُ مَ شَاء بِغيِرِ حِسَاب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 وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ موج من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 ياك دوسَن برتِه يهبود الأبَ